أيها الأحبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا في الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء للامام القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا الباب الذي خصه للحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان قد خص الباب الأول فيما ورد في القرآن الكريم من الثناء التعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الباب الثاني جعله فيما شمل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الشمائل والشمائل كما سبق ان ذكرنا تنقسم إلى الشمائل الداسيه يعني الشمائل التي خلق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته الشريفة والشمائل المعنوية أي الشمائل الخلقيه الأخلاق مكارم الأخلاق ذكرنا فيما سبق مجموعة من الشمائل الداتية في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في قامته في شعره صلى الله عليه, عليه وسلم في فصاحته صلى الله عليه وسلم في حسن عينه صلى الله عليه وسلم في حسن وجهه صلى الله عليه وسلم يعني في الجمال ذاتي الذي هو منحة, منحة ومن ومنة من الله سبحانه وتعالى شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك للحديث عن الاخلاق. أي عن الصنف الثاني من الشمائل الذي هو مكارم الأخلاق التي حل بها النبي صلى الله عليه وسلم وزين بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبدأ بقوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم وبين إعجاز الناس إعجاز العلماء قبل غيرهم إعجاز البلغاء قبل غيرهم عن أن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يقارب أو يسامت أو يوازي ما مدحه الله عز وجل به في هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم وأشرنا إلى قول بعضهم إذا الله أتنا بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدحه الورا إذا كان الله عز وجل قدتنا على محمد صلى الله عليه وسلم فما مقدار ما يمدحه الورا فما يبلغ مدحهم لأن المدح يكون على قدر معرفة المادح بالممدح على قدر معرفة المادح بالممدوح عندما تمدح شخصاً فإنك تمدحه بما تعرفه فيه من الصفات قد تعرف صفتين،, صفتين، ثلاث صفات، عشر صفات ولكنك لا تستطيع أن تستوعبه جميعاً بمعنى أن تعرفه في باطنه، في سره، في علانيته في نفسيته في عقليته في مشاعره في عواطفه يعني يعني هذا يصعب ولكن الباري أجل وعلا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم من هذه النواحي كلها يعرفه من عقله فقال سبحانه وتعالى ماذا ضل صاحبكم وما غوى يعرفه من كلامه ولسانه فقال سبحانه وتعالى ان هو الا وحي يوحى يعرفه في فؤاده الذي لا يضطر عليه الله سبحانه وتعالى قال ما كذب الفؤاد ما راى يعرفه في امره ونهيه فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معناه معناه أن لا انه لا يامر الا بخير ولا ينهى الا عن شر فزكى الله امره في جميع ما يامر به وزكى نهيه في جميع ما ينهى عنه ثم زكى سبحانه وتعالى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم ثم زكى الله وجل للاقتداء به يعني أن من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو على حسن الاقتداء فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مزكى من الجميع المناحي من الله سبحانه وتعالى ثم زاد هذه التسكية زادها فيما, فيما تمتع به الرسول صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق أن عندما ننظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم نقول صدق الله العظيم الذي زكى بهذه الأخلاق عندما ننظر إلى وفائه إلى حلمه إلى صبره إلى جوده إلى كرمه نقول صدق الله العظيم الذي وصف محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهل له من صفات المدح والتنا المناسب لبني البشر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما اشرنا في الدرس السابق ويتمم مكارم الاخلاق بعث الله عز وجل ليتممها اي ليجعلها على تمامها وعلى كمالها هل كانت موجوده فاتمها ام كانت مفقوده فجاء بها بتمامها وكمالها الأمران صحيحان، هناك بعض الأخلاق موجودة فأتمها النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بعض الأخلاق مفقودة فاحياها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتم الجميع وجعل الجميع على التمام على التمام والكمال وقال انس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فكان أعرف الناس به، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، لأنه عرف الناس الفريد، واجمعهم، وطال عمره رضي الله تعالى عنه أرضاه إلى 93 هجرية، النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة الحادية عشرة من الهجرة، وتوفي أنثى 93 هجرية، بمعنى تأخر موته عن موت النبي صلى الله عليه وسلم. بأزيد من 80 سنة يعني أكثر من 80 سنة حوالي 82 سنة وهو عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن الناس في خلقه ما واحد محل صلى الله عليه وسلم في الخلق ديالو في ديالو وما واحد أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم في, في به من من الخلق رضي الله تعالى عنه طال عمره في صحته وعافية وكثر ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخلت أم سليم في, في الإسلام ودخل أنس في الإسلام ودخل البراء في الإسلام أما زوجها فرفض أن يدخل في الإسلام لأنه يقول لان الدين الذي يحرم عليه الخمر ما يستطيع أن يدخل فيه إنه كان, كان الوفا للخمر يعني كان منهوما بالخمر فحمل قنينته وذهب إلى الشام ولم في انتلح حتى انتهى أمره في غابير الأزمان توحد معارف في نل ولكن الزوجة دياله المرأة الصالحة الرميصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضها كافحت وجاهدت وبذلت النفس والنفيس من اجل خدمه الاسلام بذلت نفسها في سبيل الاسلام وزوجت نفسها لابي طلحه بمهرها هو الاسلام جاءها ابو طلحه وهو ما يزال على شركه وكان من اغنياء الانصار فخطبها فقالت له شرطي ومهري يا ابا طلحه ان تكون مسلما قل لا اله الا الله وانا زوجته فأسلم فقال العلماء أغلى مهر في الإسلام مهر ام سليم لأنه الإسلام لا يوجد شيء أغلى في الدين من الإسلام ثم بعد ذلك ذهبت بابنها أنس رضي الله تعالى عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا غليمك أنس غليمك يعني تصير للغلام خادمك الغلام يتلقوا العرب على الخادم الغلام الخادم. ويطوف عليهم غيلمان يعني الخدم هذا خ ااا غليمك أنس مرهو بمشيت يعني ليكون في خدمتك بمن أنها حررته كما حررت حن ما في بطنها لبيت المقدس أنى نزرته ما في بطن محررا فهذه حررت ابنها للرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعلته محررا من جميع التكاليف ما يدريش حاجة أخرى من غير خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنها تشتريط تشتريط أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم قد يدعو له فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك له في ماله وولده وأموره فبارك الله له في ماله فكان له المال في المدينة وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مصر لكل البلدان مفتوحة في زمانه كان له فيها مال وبارك الله له في أولاده فلم يموت حتى رأى أكثر من 125 نفس من أبنائه وأبنائه وأبنائه وأبنائه أبنائه يعني من الأولاد والأحفاد والأحفاد الأحفاد يعني اتشف يعني 125 أكثر من 125 واحد خرج من الصلب دياله وعايشين يعني وهم زيادة في الإسلام وكان آخر الصحابة موتاً بالبصرة البصرة من الأمصار الإسلامية أي من البلدان التي مصرها عمر جعلها مصرا بمعنى جعلها مدينة ما الذي جعل البصرة في العراق؟ مدينة عمر رضي الله تعالى هو الذي مصرها أي جعلها مصرا والمصر هو المدينة الصحابات سكنوا البصرة بعدما فتحوا العراق سكن سكنت جماعة منهم البصرة فكان آخر موتا من الصحابة في البصرة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضها فكان يحل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكذلك قال علي رضي الله تعالى عنه قال كان كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وعلي أقدم عشرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أناس عشر نبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته إلى أن تزحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق إلى آخره، وهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وصرّب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذربي جهاده كان مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات في جميع الغزوات كان سيد عالم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في غزوة واحدة هي غزوة هي غزوة تبوك تركه النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه مسؤولا عن آل النبي صلى الله عليه وسلم عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي, النبي صلى الله عليه وعلى آله ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه بدات المنافقون يذمون عليا يقولون استثقله النبي صلى الله عليه وسلم فصار كان يعني اعتبره ثقيلا يذكرهم في, في المسير فتركه فجاء سيدنا علي ملي سمع هذا الكلام جاء يبكي على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله انا لا اريد ان اتخلف عنك أنا اريد ان اذهب معك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضى أن ان تكون بمنزلة هارون من موسى قال نعم يا رسول الله قال ذلك لك غير أنه لا نبي بعدي قد تكون بمنزلة هارون من موسى ولكن ما قد تكون النبي لا نبي بعدي معنى هارون من موسى أن سيدنا موسى من لمشى عند ربي سبحانه وتعالى ربي تكون لها خلفة في الأهل أه والقوم خلال سيدنا هارون وقال لي الله عز وجل لما ما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى ولكن القوم ديال سيدنا موسى يعني صدوا عن دينهم وعبدوا العجله وسيدنا هارون حول معهم ولكنه لم, يعني لم يتبعوا ولم يستمعوا اليه لدرجه ان سيدنا, سيدنا موسى لما رجع عنفه واراد ان يجره فقال لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرق بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي إلى إلى زمت عليهم تقول لي على فرقتهم بمعنى إلى كان صارم غادي تفرقوا واحد الجماعة معان واحد الجماعة ضد قال لي خفت أنت أنت قرر فرق فأنا خليتهم يعني إذا عوتهم حتى يوني بال بالدعوة ما فعلوا ما شاءوا ولكن سيدنا علي رضي الله تعالى لم يكن أمر بالنسبة إليه كذلك فوجد النبي صلى الله عليه وسلم آلاو كما تركهم فلم يكن أحد منهم ينتقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في اصل خلقته واول فطرته يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مجبول على هذه الاخلاق يعني مفطور عليها خلقه الله عز وجل عليها هي جبلة منه وفطره صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم تكن اكتسابا ولم تكن اكتسابا يعني لم تاتي هذه الطبيعيه من التطبعي ولم تاتي هذه الأخلاق من التخلقي بل خلقه الله سبحانه وتعالى على ذلك بل جبله الله عز وجل على ذلك فكان ذلك منه جبلة لم تحصل له باكتساب ولا رياضة لم تحصل له باكتساب ولا رياضة يعني باش نفرق هنا بين, بين شي واحد مثلا ليدر مجهود جبار باش يتخلق بنوعين من الأخلاق ويعني وكنوا عندوا واحد نوع من الافكار وكنوا عندوا نوع من الإجتهاد وحد نوع من عن طريق الاكتساب عن طريق اكتساب المهارة المهارة في الخطابه فكان يسلب الباب الناس بيش بكلامه يعني الاكتساب في التخلق فكان الناس يدعينون لخلقه وحيائه وما الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جبل على ذلك لم يكن ذلك منه تكلفا ولم يكن ذلك منه اكتسابا كما لم يكن منه الوحي اكتسابا بل خلقه الله عز وجل لهذه المهمه وجب له عليها كما قال ابو الرحيم رحمه الله تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم يعني الوحي ليس بالاكتساب هذا الكلام هذا فيه رد على المستشرقين وعلى آدنا به المستشرقين وعلى من لف يعني الذين يقولون إن محمد كان شطارا فاستطاع أن يجمع حوله مجموعة من الصعاليك هم يقولون هكذا جمعتاً من الناس الذين لا مال لهم فأغراهم على ماذا؟ على الأغنياء فهم يعتبرون الدعوة الإسلامية يعتبرون ماذا؟ تورط المحرومين على على المحظوظين تورط الفقراء على الأغنياء تورط الضعفاء على الاقوياء تورط العبيد على الأسياد تورط الأسعالك على الأشراف هكذا يصورون الأمر ويحاولنا أن يسوقوا اي ان يسوقوا هذه المزاعم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الى الناس من اجل أن يسير هذا على هذا ولكنهم دعاهم سوية ايها الناس قولوا لا اله الا الله سبحانه فكان ممن اسلمه الغني وكان ممن اسلمه الفقير وكان ممن اسلمه العبد وكان ممن اسلمه السيد وكان ممن اسلمه الرجل وكان ممن اسلمه المراه فاجتمعت الجماعة المباركه الأولى حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم اطياف والوان من البشر من حيث الغنى من حيث الفقر من حيث وال والحضر يعني اهل البلاد عن البلد كزهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وعمر بن الخطاب من اهل الذكاء وال والسفاره في زمن الجهلية وأبو بكر من أصحاب المال وأصحاب العلم خصوصا بالأنساب وأعرف الناس بأحواله الناس عثمان رضي الله من أصحاب الأموال عبد الرحمن بن عوف من أصحاب الأموال يعني لم تكن كما يصورون هم كيسوقوا هذا الكلام لمن لم يقرأ السيرة لمن لم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يسمي إليهم ربما هذا إذا قالوا لنا كان ابن سعود ضعيفا وكان سهيب الرومي ضعيفا وكان الخباب الأرض قينا ضعيفا وكان يعني يجمع واحد المجموعة من من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فيخيل لمن لم يدرس السيرة أن هؤلاء هم أتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو نعم هم أتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معهم أيضا العفاظ معهم أيضا الأسياد معهم أيضا الأغنياء فكانت دعوة الإسلام إلى الإسلام وليس دعوة ضد دعوة شخصين ضد شخص آخر أو فئة أو طبقة ضد طبقة أخرى أو فئة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم مجبول على, ما, على ما كان عليه من الأخلاق من قبل الله عز وجل بدون اكتساب ولا رياضة هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى إلا بجود إلهي وخصوصة وخصوصية ربانية خصه الله سبحانه وتعالى وجد عليه بهذه المنحة لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد امرا خلق له رجال واصطفى له رجال والله سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي هو الرسالة تبريغ الرسالة اختار له الله سبحانه وتعالى أفاضل الناس وأماثل الناس وأماجد الناس وهم الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام ولذلك نقرأ في القرآن الكريم لمن المصطفين لخيع مصطفين يعني المنتخبين المختارين اختارهم الله عز وجل الله اعلم حيث يجعل رسالاته بما ان الله سبحانه وتعالى يختار لرسالته لرسالاته في الرواد ورشيد الله اعلم حيث يجعل رسالاته أو الله أعلم حيث يجعل رسالته فالمراد بالرسالة هنا الرسائل اي رسالات السماويه يختار الله عز وجل لها فدايا واماتي لو اماجده من بني من بني البشر الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس ما كانش لوحي بالاكتساب ما كان لوحي ما كانش لوحي بشرف النسب أو شرفيه أو كرمي المحتدي أو كثره المال والمتاع أو كثره النفار والعشيرة هذا كله لا قيمة له أما اختيار الله سبحانه وتعالى الذي كان يقع دائما على ماذا على المكارم على الشيم على الأخلاق قد يكون النبي افقر اهل بلده فينزل عليه الوحي فيمتعد المشركون ويمتعد الكفار ويقولون كيف ان هذا كيف ينزل الوحي على ابن ابي كبشة الذي كان يرعى الغنم لاهل مكه كيف ينزل الوحي على لوط عليه الصلاه والسلام في قريه يعني لم يكن من يعني لم يكن يعني كبيرا فيها ولا ولا عظيما ولا عظيما فيها الله أحب أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه وتعالى وهكذا لسائر الأنبياء ومن طالع سيرهم منذ صباهم من طالع سير الأنبياء بما أنه يحطنا على مطالعة السير سير الأنبياء عليه الصلاة والسلام من أجل الفهم هذه التلة هذه الجماعة المنطقات هذه الجماعة المختارة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لحمل دعوته إلى البشرية ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبأتهم حقق ذلك كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة الله عز وجل كما أعطاهم من كريم الأخلاق أعطاهم العلم والحكمة في الصبا أعطاهم العلم والحكمة وهم صغار يعني منذ صغره وتتجلى فيه علامات الاختيار علامات الاستفاء كما يسميها الفقهاء الارهاصات لأن الأمور التي تظهر على يدي الأنبياء عليه الصلاة والسلام يسمى قسط منها الارهاصات وقسط منها يسمى المعجزات فما كان قبل البعتة يسمى ارهاصات يعني تنبيهات وأمور تجعلك تتوقع من هذا الشخص شيئا الذي حدد في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سفر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مشاركه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الامور يعني يظهر في هذه الأمور وفي هذه المواقف يظهر في ان هذا الرجل سيكون له شان عظيم هذه اراساات المعجزات التي تكون بعد النبوه بعدما يقول لهم ايها الناس اني رسول الله إليكم فيقولون له ما دليلك ما حجتك ما معجزتك ما برهانك فياتيهم بالحجه فألقى موسى العصف إذا هي حية تسعى وإذا بعيسى يبرئ لك ما هو والأبرصة وإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل النار وخرج منها وكانت عليه برد وسلام وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقرآن وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وفلق لهم القمر شقين وغير ذلك من المعجزات الكثيرة التي أيد الله عز وجل بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام لأن المعجزات بمثابة قوله تعالى هذا رسول إليكم المعجزات كأنها تقول بلسان الحال هذا رسول الله إليكم إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر إذ معجزاتهم معجزات الأنبياء عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى صدق هذا العبد في كل خبر كأنه قال لهم هذا نبي وحجته ما بينته على يديه. ولذلك نحن في القرآن الكريم وأيدناهم معنى أيدناهم يدناهم بمعجزات. أيدناه بروح القدس أنزلنا عليهم آيات بينات البراهين والدلائل والحجج التي تؤيدهم وتبين أنهم مرسلون من عند الله عز وجل فمن ذلك مثلا قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا يعني يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام آتاه الله الحكم صبيا سبحان الله كان الله عز وجل عجل لزكريا ما يرى فيه يعني خلافة في ولده تعلمون أن زكريا لم يلد في بداية زواجه وفي بداية أمره ولكنه لم يلد حتى بلغ من الكبر عوسيا بل حتى شكا إلى الله عز وجل العقم وأنه ينبغي أن يكون له ككل الناس ولد يرثه ويرث من العقوب والسبب الذي حركه لهذه الرغبة أن يكون له ولد وأنه رأى معجزة في في مريم عليه السلام لما ولدت وكانت طفلة صغيرة فيدخل عليه وكفلها زكريا يعني كانت في كفالته وكفلها زكريا فكلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا. كلما دخل على طفلة صغيرة وجد عندها طعاما وجد عندها فاكهة لم تكن في ذلك البلد فيقول من باب التعجب وليس من باب الاستفهام انها لك هذا لأن الصبي لا يستفهم الصبي لا يستفهم لأنه ما عنده علم حتى يفهمك فقال من باب التعجب والاستغراب أنا لك هذا فكان جوابها اغرب إذا كان الطعام الفاكهة في, في وقت ليس وقت الفاكهة وليس في البلد فاكهه إذا كان ذلك الأمر غريبا فإن أغرب منه أن يتحدث الطفل بكلام الكبار أن يتحدث الصبي بكلام الكبار قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ما الذي كان من شاني وحالي زكريا عليه السلام هنالك دعا زكريا ربه يعني ما تحركش حتى دعا ربه سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه بما نعاد او كي يطلب الله سبحانه وتعالى اني من حور ذري هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء الإنسان اللي يطلب بيعتطلب الشحاجة يطلبها يعني بالتعيين ما يطلب غير لولد لأن الولد فيهم وفيهم يجي جريئة أدير لها الصفة لأن الولد يمكن يكون خير يمكن يكون شر يكون إيش شر قص قصات الخاطر معروفة نفس ذكي أخذت نفس ذكية بغير نفس لقد جئت شيء النكرة قال يوم هذا ما, ما صلاهش الدرياء طالحة، وأما الغلام فكان أبا وهو هذا صالح، هذا الدري، لكنه صالح بسبب صراحي أبا وهذا فزد رغم صلاحي أبا وهي، فأرأ فأر_bnاء أن ي أن خيرا منه زكاسا وأقرب رحمة شو تكون فيه شو شو ذا الرحمة؟ شوية زكاء، شوية طهارة، شوية نقاء، سيدنا زكريا من اللي طلب طلب العينة طلب الدرية الطيبة فجاء الجواب على السؤال يعني جاء الجواب محددا كما أن السؤال محدد فقر فنادته الملائكة وهو آه إذن لا بد من أراد أن يكون دعاؤه مستجابا لا بد أن يأخذ بأسبابي الاستجابة وأسباب الاستجابه أن تكون على الصلاة سبب الاستجابة أن تكون صائماً سبب الاستجابة أن تكون في وقت الصحري عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول هل من مستغفرين؟ فأغفر له. هل من داعين؟ فأسى له. هل من سائلين؟ فأعطيه سبب الاستجابة إلى خيره يعني كثيراً الصفار عند عن غيره؟ الغيب إلى خيره فزكريا عليه الصلاة والسلام قام بالسبب وهو قائم في المحراب يصلي. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يعني خمسات الاوصاف كرم الله عز وجل بخمس سيدنا زكريا سيدنا يحيى بخمس الصفات الصفه الاولى يحيى ليحيى ليحيى لان خيف شكون اللي حريص بزاف على ولده هذيك السيد اللي دازت عليه مسالان اربعتاشر سنة خمستاشر سنة عشرين سنة عاد ساد عندو شي صبي صغير كيخاف عليه بزاف غير كاتش دولك حبك يدي المختص غير كاتش دو شوية سخانة كيدي المختص علاش لانا ما جاي الا بيش يقي لنفوز او التاني يفلت ببرمشة عيني يقدرش اسمح فيه ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لي ليطمئنا زكريا قال يحيا هذا غيحيا غيستمر ليحيا مصدقا بكلمة من الله وغجي هذه الكلمه اي انه مصدق بعيسى وان عيسى كلمه الله وليس ابنا لله كما تزعم النصارى هو كلمه الله القاها الى مريم اروح منه مصدقا بكلمة من الله وسيدا هذا غيكن سيد يكون سيد بني اسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأمة كلها سيد البشر ما سيد ولد ادم ولا فخره وما تحشششي لبغيتي تقول اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا زكريا سيدنا حي السيد النبي صلى الله عليه وسلم سيد ونبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه اللي هما دون الانبياء قال قوموا الى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله قوموا الى سيدكم فيصلح ان تطلق السيد على السيد فعلا في البشر نبيا كان او غيره او غير نبي او غير نبي نعم وسيدا وحصورا حصوراً لا لأرب له في النساء. والعلماء يبحثون عن نكتف هذا الباب هذا قالوا لأنه سيكون آخر الأنبياء موتا في بني إسرائيل وستنتقل النبوة إلى بني إسماعيل ستنتقل النبوة إلى بني إسماعيل للرسول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم آخر الأنبياء بعثاً عيسى ولكنه ارتفع قبل موت يحيى ما كان في زمان واحد ولد يحيى قبل ميلاد عيسى وتأخر موت يحيى عن إرصباعي عيسى عليه الصلاة والسلام فقال وحصورا وهنا انتهت هنا انتهت النبوة يعني لا يولد ليحيى باش يكون برهان على أنه سيخرج من صلبه من يتحمل الرسالة بعده وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وغير يكون نبي كأبيه وجده واجداده الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ونبي ان من الصالحين الصالح حد درجه عاليه جدا حاملي كان السر الصالح شي حاجه زعما ياك صالحا خصك ما هي لونها العلماء الانبياء كيحاولوا يدخلو من الصالح توفني مسلما ولا خنيش كل قضاء يوسف،, يوسف عليه السلام يقول سيدنا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين إبراهيم عليه السلام أيضا جعل الله عز وجل من الصالحين وانه في الآخرة لا من الصالحين وآتناه في الدنيا حسنة شكونا هذا إبراهيم كان أمة قانتا اللي حنيفاً ولم يكن من المشركين. وانه شاكرا لنعوه قل. أنقل وإنه في الآخرة لا من الصالحين قد الصالحين ا وش ساعدك صالح كن, كن إن شاء الله على اثر الانبياء تكون تكون صالحه كن على اثر الانبياء عليه الصلاه والسلام تكون صالحه قال الله تعالى واتنا الحكمه صبيا ماشي عارف سيدنا زكريا على كبر سنه انا ولد هذا فعلا وارث مش وارث للمال وارث للدور وارث للمتاع وارث للنبوة يرث النبوه من بني من يريتوني ويريت من آل عقوب أي منهم النبوة قال مفسرون عط الله عز وجل يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صبا بكتاب الله طبعا أشم الكتاب؟ كتاب منزل عليهم في القرآن بكتاب الله فتقول إن يحيى يعرف القرآن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل نزلت عليهم كتبهم المجموع بعضها وما تبقى منها في ما يسمونه الكتاب الكتاب المقدس والله سبحانه وتعالى يقول لي يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه اي بعزم وصبرين وثبات و تحمل خذ الكتاب بقوه وقال معمر كان بنا سنتين او ثلاث كان واحد عنده 3 سنين ولا اقل شوي يا ولا زيد شوية فقال له الصبيان لماذا لا تلعبوا معنا قال, قال اللاعب خلقت قال فكان هذا من حكمته ومن حكمه ومن علمه اللاعب خلقت يعني ثلاث سنين ويقول اللاعب خلقت احنا 40 سنه ونحن لاعبون لا هون لا غون بس ماكين وشي بس ماكين سبحان الله كي يقولوا الناس يعني اللي الزرع اللي بغى اللي غي يوصل لبيضاء راها كيبان في صغراء الصغر اللي غي يبشي وتكون عنده سبول وتطحن ولي الدقيق وينتفع بها الناس راها كيبان من اللي كي خرج من من اللي من الارض كيبان وهذاك اللي غي يج يعني يجفت الماء ويصبح وهذا شيء من تدره الريح على الثاني كيبان من كيبان من صغراء من اللول من البداية وقيل في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله أي صدق يحيى بعيسى صدق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين ثلاث سنين وهو صدق بعيسى فشهد له أنه كلمة الله وروحه وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قالوا من تحتها من تحتها عيسى عليه الصلاة والسلام في روايتي في هذه تقرأ فنادها من تحتها والقرآة المشهورة المتواتره فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريع قيل نادها من, من تحتها جبريل عليه الصلاة والسلام لأن مريم لما ولدت عيسى وقعت في المشكلة لانها ولدت من غير سابق زواج فكيف تذهب بهذا الطفل إلى بني إسرائيل وتقول لهم هذا ولدي أن لها هذا ولم تتزوج فتمنت أن تموت أو أن تكون نسيا منسيه قالت يا ليتني مت قبل هذا نعم وكنت نسيا منسيه تمنت أن لا تشهد هذا المشهد المفجع بالنسبة إليها أمام قومها فكان الجواب من قبل رب العالمين عن طريق إما عن طريق الملك وهذه رواية وإما عن طريق عيسى ابن ابنها وهذه تفسير آخر فنادها من تحتها أي نادها جبريل عليه الصلاه والسلام من تحتها أي من أسفل الوادي الى قلنا جبريل فالمراد بالأسفل هنا أسفل الوادي الوادي الذي ولدت فيه عيسى وإذا كان من, تحت من تحتها أو من تحتها المراد به هو عيسى عليه السلام والسلام يعني من تحتها لما ولدته يعني لما خرج منها وكان من تحتها ناداها فكلمها وهو, وهو صبي وكلا المعنيين محتملان محتملان ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا والسري هو الجدول والنهر يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لها آية آيتين تدلاني على أن الله معها الآية الأولى النخل والتمر الآية الثانية الجدول الجاري بالماء العذبي فكلي وشربي فكلي من التمر وشربي من النهر ومن الجدول ومن السري السري الجدول، وهناك من يفسر السري بالسيد فيكون ايدين عيسى عليه الصلاة والسلام فالمراد بالسري إن يقال فلان سريون أي سيدون ويجمع على السارات أي السادة سريون في فسر السري بالسيد فالمراد به عيسى وإذا فسر بالنهر والجدول فالمراد به العين المعين التي فجرها الله سبحانه وتعالى لمريم لكي تكون دليلا على أن الله سبحانه وتعالى معها فنادها من تحتها أو من تحتها على, على قول من قرأ ذلك أي وأن المراد به عيسى عليه السلام والسلام ونص الله على كلامه في المهدي يعني شوف القضاء منك يسوق شي حاجة مثلا منك يسوق شي حاجة ربما يكون فيها شيء من حيث سندها ومن حيث صحتي نسبتها لعيسى عليه السلام والسلام يعني ياتي بما لا يقبل الجدال ولا يقبل النقاش هو كلام عيسى في المهدي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما حيا حياً بوالدتي ينص على أنه ليس له أب ينص سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام في المهدي وما يزال صبياً على أن لا أب له بل له أم فقط وبراً بوالدتي سيدنا حياء قال وبراً بوالديه وبرن بوالديه ولم يكن جباراً عصياً لأنه أب زكريا وزوج زكريا ولكن هذه لم يكن لها زوجين فقال وبرر بوالدتي يعني هذا من القرآن الكريم يعني الدقة فيه في نقل كلام عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال إني عبد الله رد على النصارى الذين يقولون ابن الله وبرر بوالدتي رد على اليهود الذين يقولون يعني مريم جاءت بماذا بابن الزنا وحشى ذلك فرد عليهم في مهديه بجوج رد على هؤلاء ورد على هؤلاء إني عبد الله لست ابناً لله وبراً بوالدتي لست ابناً لأي شخص آخر إنما أنا ابن أمي ابن مريم كما عرف بها في القرآن الكريم ابن مريم عيسى بن مريم ينسب لأمه لأنه لأبا لأبا له كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كما كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وجه الشبه هنا ان ادم عليه انه اذا كان عيسى خرق من غير اب فهناك ما هو اعظم منه ادم خرق من غير اب ولا, ولا ام وهو هناك من يساويه حواء خرقت من اب وليس لها ام حواء عليه السلام خرقت من ضيع آدم عليه الصلاه والسلام فكان لها اب وليس لها ام وعيسى له ليس له اب وله أمم، وآدم ليس له لا أبن ولا ولا أم، فسبحان المبدع الخلاق الذي يفعل في ملكه ما يريد، سبحانه وتعالى من غير أن يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إني عبد الله، آتيني الكتاب، شنو الكتاب؟ اسمه الإنجيل، آتيني الكتاب وهو، وآتنا الإنجيل، هيك القرآن فيه وضوءٌ ونور. وجعلني نبيا جعلني نبي نب نبي في, في روايه ورش ونبي ونبيا في روايه حفص بمعنى يشهد الرجل أنه نبي وهو ما يزال صبيا هذا لا يكون بالتكسب والاكتساب هذا لا يكون بالشطاره و والعقل هذا يكون منها من الله عز وجل يعني يجيب لا خرقه الله عز وجل عليها وفهمه بها منذ صغره منذ أن كان أن كان وقال تعالى ففهمناها سليمان وكلن آتينا حكما وعلماء يعني مثل آخر في نبي آخر أنه آتا الله عز وجل العلم والحكمة والحكمة وصبي سليمان عليه الصلاة والسلام كان أبوه قائدا لجيوش بني إسرائيل فنصر الله عز وجل وأيده أنزل عليه الوحي ختل داود جالوتا وآتاه الله الملكة والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم جاء بعده ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام فكان سليمان إذا حكم أبوه في بعض القضايا يعني يقول لو حكمت فيها بغير هذا الحكم لكان أفضل فيقول له أبوه كيف فيقول لو حكمت فيها بكذا وكذا وكذا لكان أفضل ففهمنا سليمان اشار إلى قصة من القصص أو الحادثة من الحوادث التي حكم فيها سليمان يعني مخالفا فيها حكم أبيه داود عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وكل آتينا حكما وعلم أي كل من داود وسليمان آتينا حكما وعلم ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين كذلك لداود أنه ترك في ابنه سليمان ترك فيه رسالته وترك فيه نبوته حتى يطمئن إلى إلى تركته. الله سبحانه وتعالى قصه قصه ان ان نفشت غنمهم في حارت قوم اخرين نفشت بمعنى رعت ليلا والنفش او النفش هو ماذا هو الرعي ليلا ويطلق على رعي الابله ليلا او على على الغنم بدون راعي رعت ليلا بدون راعي بمعنى لا راعي لها واذا كانت في النهار يقال لها ماذا الهمل الهمل هي الإيبل المطروكة المهملة بدون راعي، كما قال الشاعر قد رشحك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل والهمل هم الذين لا رأس لهم ولا ذنب لما عندهم قائد إذا رعيت مع الهمل ستكون هملا مثلهم والله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى ولم يخلقنا هملا بمعنى لم يتركنا بدون رسالة ولا بدون رسول ولا بدون وحي بل رأى عن الله سبحانه وتعالى رعاية كاملة وعظيمة ببعتة رسوله وإنزال كتبه سبحانه وتعالى فحكم سليمان في هذه القضية بأن يأخذ صاحب الحرط الغنم وتنتهي القصة صاحب الحرط يأخذ الغنم وتنتهي المشكلة فقال له سليمان لو حكمت بغير, بغير هذا لكان أفضل قال كيف قال أن يأخذ أصحاب الحرث الغنم ويأخذ أصحاب الغنم الحرثة فالأصحاب الح... فأصحاب الغنم يتعاهدون يحرثون يزرعون ويتعاهدون هذه الزراعة حتى تكون على شكل الذي كانت عليه يوم نفشت فيه غنمهم وهؤلاء يأخذون الغنم فيحلبونها وينتفعون بها حتى تصير يسير حرتهم حتى يصير حرتهم على الحال التي كانت عليها. فيردوا الغنم لأهلها ويأخذوا حرتهم. يعني يستفدون من الغنم. مش يأخذوا الغنم كلها كما حكم داود. داود على سورة سيم حكى بأنه يأخذ الغنم كله مقابل الحرة. سليمان قال يأخذون غلة الغنم وليس الغنم. غلة الغنم في الإبان في الزمان الذي سيكون فيه هذا الحرس يعني بلغ جده وبلغ الوقت الذي نفشت فيه الغنم. فتأخذ فتعود الغنم إلى أصحابها ويعود الحرث إلى أصحابه فتتكون الغله التي أخذها من الغنم مقابل الحرث الذي أفسده الغنم في في الليل فكان حكم داود كما قال الله عز وجل فهمن قال ففهمناها سليمان فهم الله عز وجل هذه القصص سليمان لأنه لو أخذ أصحاب الحرث الغنم أبدا يعني لا تثور أصحابه والغنم ولا وقعوا في الحرج ولو وقعوا في الضنك والضيق والفقر ولكن حكم حكما متوسطا ليس به اشحاء فلا لهذه الطائفه ولا لتلك نعود ان شاء الله سبحانه وتعالى لهذه المواهب الربانيه المواهب اللا التي منحها الله عز وجل لانبيائه ورسوله وفي مقدمتهم خاتمته محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعلنا واياكم من المقتفين اثر الانبياء والصالحين